بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين اننا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم 110. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين 111. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما 119. إلا كانوا به يستهزئون 110. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين 111. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبل وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ما بقدر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 لتأستوا على ظهوري ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويت عليه وتقول وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإننا إلى ربنا لم وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ من ما يخلق بنات وأصفىكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل ودهه مسودا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَاجْعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا انْشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَهُ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ إِلَّا يَخْرَصُونَ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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إننا وجدنا آباءنا على أمتي وإننا على آثارهم مقتدون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 وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متاعت هؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 وَلَهُ لَا أَن يَكُونَنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا ظَهَرًا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 116. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 117. ولين ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون افا انت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فان ما نذهب نبيك منهم من تنتقم 119. فإنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 110. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم 111. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترن فاستخف قومه فاطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين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 جَعَلنا مِنكم مَلائِكَةً فِي الأرضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَنْتَظِرُ النَّبَأَ فَتَبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ولا يصدنك الشيطان إن لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبيانات قال قد جئتكم بالحكمة وليُبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربّي وربّكم فاعبدو هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم 124. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم 125. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 126. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين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 111. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتنذ الأعين وأنتم فيها خالدون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 وَتَبَارَكَ الَّذِينَ هُمْ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن بَيْنَهُمَا وَعِدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِدَهُ عِلْمُ الساعة وإليه ترجعون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 وقِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ